لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلم أذنت لهم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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابة قلوبهم ورتابة قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاثهم كره الله بعاثهم فسبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادواكم إلا خبأوا ولا أوضعوا خلا لكم يبقونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.